صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما من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 والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم, ليبلوكم أيكم أحسن عملا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 ولئن أذقنا الإنسان بنا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن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 بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا،, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جابعه ملك إنما